ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصيل بها أرزين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ورثٌ فلنستن من ما تركتم من بعد وصيةٍ تؤخون بها أو دين وإن كان رجلٌ ورث كلالةً أو رأسٌ ولم أخل أخٌ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وقية يوصى بها أودين غير مضار وقية من الله والله سجود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذانك الفوز العظيم ومن عصا الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نار ويدخل منا